اجتمعوا وهم يلعبون لاهيه قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم أ ف ت ا ت و ن السحر و أ ن ت م تبصرون قل ربي ع ل م القول في السماء و ا ل أ ر ض وهو السميع العليم بل قالوا أطول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 افهم يؤمنون وما ارسلنا قبلك إ ل ا رجالا يوحى اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا ا ل ط ع موسوعه م ا ا ك النابلسي د ي ثم ص د ق ن ه للعلوم ن ش ا أ ه ل ك ن ا ا ل م س ر ف ي ن ل ق د أ ن ن ز ل ا إ ل ي ك م ك ت ا ي ا أفلا ت ع موسوعه ك النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء ق خ ر الله ا ل ح س ب س ن إذا فارجعوا إ ل ى ما ا ت ر ف ك م فيه ونسائركم لعلكم تسالون قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى ج ع ل ا حصيدا موسوعه د النابلسي ل ل ع ل و أ ر د ن ا أن نتخذ ل ه و ل ا ه م لدنا ي ن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 موسوعه ن ا و ن ا ب ل س ي للعلوم ا ا ن أ ا ل ا س ل ا م ي ن ش و ن لو كان فيهما الهه الا الله لفسدت فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسال عما يفعل وهم يسالون ام اتخذوا من دونه آ ل ه ه الهاكوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل اكثرهم لا يعلمون الحق ب فهم معرضون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 وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إ ن ي إ ل ه من دونه فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كان تارتا ق ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سولا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها معربون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 اتخذونك إ ل ا هود ان ا ه ا الذي يذكر آ ل ه ت ك م وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق ا ل إ ن س ا ن من عدن ساريكم آ ي ا ت ي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إ ن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا ي ف ك و ن عن وجوههم النار ولا عن جهودهم ولا هم ينصرون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 يستهزئون قل من يكلاكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم م ح ر ض و ن أ م لهم آ ل ه ة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أ ن ف س ه م ولا هم منا يصحبون بل م س ت ع ن ا هؤلاء واباءهم حتى طال عليهم العمر أ ف ل ا يرون انا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 ولئن مستهم ََُ نفحه من م ِ عذاب ََِ ربك ََِّ ليقولن َََُُّ ياويلنا ََ إ ِ ن َ ا كنا َُّ ظالمين َِ ونضع َََُ ب ِ م َ و َ ا د ِ ي ن َ ا ل ك ِ س ْ ط ليوم ِ ا ل ْ ق ي َ ا م َ ة ِ فلا ََ ت ُ ب ْ ل َ م ُ نفس َْ شيئا َْ و إ ن كان م س ق ا ل ح ب ة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد اتينا موسى وهون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من ا ل س ا ع ة مشفكون وهذا ذكر مبارك أ ن ز ل ن ا ه ا ف أ ن ت م له منكرون ولقد آ ت ي ن ا إ ب ر ا ه ي م رشده من قبل وكنا به عالمين اذ قال ل أ ب ي ه وقومه ما هذه ا ل ت م ا ث ي ل التي أ ن ت م لها عائقون قالوا وجدنا آ ب ا ء ن ا لها عابدين قال لقد كنتم أ ن ت م و ا ب ا ء ك م في ضلال مبين قالوا أ ج د ت ن ا ل ل ح ق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 وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم دادا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعلت إ ن ه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتن الكرم يقال له ابراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أ ن ت فعلت هذا ب ا ا ل ذ ت ن ا يا ابراهيم قال بل ف ع ل و ا كبيرهم هذا ف ا س أ ل و ه م إ ن كانوا ينطقون فرجعوا فقالوا انكم انتم الظائمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتع ولما تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افقر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا ح ر ك و ا وانصروا الهتهم إ ن كنتم فاعين قلنا يا نار قولي بردا وسلاما على إ ب ر ا ه ي م و أ ر ا د و ا به كيدا ج ع ل ن ا ه م ا ل أ غ ء الله ه و و ط إ ى الأرض التي بارتنا ي ف ا ل ل ل له ع ا ووهبنا م ي ن إ س ح ا ق ق و و ي ع ب ن ا وكلا جعلنا صالحين وجعلنا ه م أ ه م يهدون ب أ م ر ن ا و أ و ح ي ن ا إ ل ي ه م فعل الخيرات و إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء و ك ا س م ا ن الله ا ل ي التي ك ا ن ت تعمل ل ا خ ب ى انهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنج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 وعلمناه صنع ثلوس لكم ليحصنكم من باسكم فهل انتم شاكعون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 ومن الشياطين من ي غ و ث و ن له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم ح ا ف ظ ي ن و أ ي و ب إ ب ن ا ربه اني م س ن ي ق ظ انظر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من بر واتيناه اهله ومثلهم معهم, ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكران العابدين و إ س م ا ع ي ل و إ د ع ي س وذل ا ل ك ب كل من الصابرين و أ د خ ل ن ا ه م في رحمتنا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 سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نرجي الموت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 إ ن ه م كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا غضبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أ ح ص ن ت فرجها فنفخنا في هام ن روحنا و اسماء ب الله أمرا بينهم إ الحسنى راجعون فمن م ي من ا ا ل ل ص ا ت وهو م ؤ فلا ك ف ر ا ن لسعيه و إ ن ا له كاتبون وحرام على قريه اهلسناها انهم لا يرجعون حتى إ ذ ا فتحت ي ج ه ا ل و م ا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 م ل ك و ع ظ ا ل ي ن إنكم م و ا ت ع ب د د و ن من و س ا ل ل ه حصر ج ه ن م أنتم ل ا واردون ل و كان وكلهم فيها خالدون لهم فيها دفع وهم فيها لا يسمعون إ ن الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون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 كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدانا اول خلق نعيده و ع ذ ا علينا إ ن ا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد ا ل ذ ك ر أ ن ا ل أ ر ض يرثها عبادي الصالحون إن نبلى في هذا والله موسوعه النابلسي للعلوم ا الاسلاميه يوحى إ ي أ ن م ه واحد فهل أنتم موسوعه ا ل آ ن ت ك م ع ل ى س و وإن ا ء أ د ر ي أ للعلوم الاسلاميه إ ن ه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تستنون و إ ن أ د ر ي لعله ف ت ن ة لكم ومتاع إ ل ى حين قرب احق بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصف و ن